وبالحق أنزله وبالحق نزل وما أرسلناك إلا لبشروا ونذير وقرآن فرqnاه لتقرؤه علماً على, على مكتئب ونزلنا تنزيل قل آمِن به أو لا تؤمن إِن الذي نبوء العلم من قبله إذا يسلا عليهم إذا يسلا عليهم يصرون للأذقان صجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمسحولا ويصرون للأذقان يبكون ويزيدهم كشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها واذتغي ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتقذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 قيما لينفر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينفر الذين قالوا اتقد الله ولدا